واذا فادخلوا فاذا طعمتم تشرون ولا مستانسين بعديد ان ذلكم كان يهدين بك فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتم متاع كما كان لكم أن تهدوا رسول الله ولا تنفعوا الغداء من فرماته أبدا إن ذلكم كفعين من الله عظيما إن تهدوا شيئا أو تقفوه فإن الله لكل شيء فِي لا جنة عليهم ولا أمدارين ولا إطوالين ولا يا أيها النبي قل لأسواجك وفنكك ونساء القولين يدين عليهم من جنبين ذلك ألا أن يرحباً يرحباً وكان الله الرحيم فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضاً والمشهور في المدينة رُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا كَهُو كِسْمُهُ قَتْلُهُ وَتَقْتِلُونَهُ اللَّهِ الَّذِينَ مَضَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً يَسْلُكُنَّ سُبُلَ السَّاعَةِ قُلْ سعيرا. قال لي انني لا اريدون ولا نصيرا يقول قدموا في يا الهي انا الله وافعل الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا ستانا وكراراهنا فاخذوا نستقيلا ربنا اعطهم للبيت من العذاب والعذاب كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين ناداهم ساء دواء الله منهم بما وكان الله وحيا. حملاء الإنسان إنهم كانوا من ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين